بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى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 اخفى ما ورنه ما يرى ولا قد راه ندله الاخرى ان فسد صفلم انتهى اين ذهنه الماوى اذ يغشت ما يغشى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْتَ مِنْ آيَاتِ رَبِّكَ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأَنْفُسُ تِلْكَ إِذًا قِسْمُكُمْ غَيْرَ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ تُمَيِّتُوهَا سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا يَجُنُّ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهُوَ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا سَمَنَا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُبْغِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بعد أن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَضُرُّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآفرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفا وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولن يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى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 مَنْ يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو لَهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَتْ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْقُلَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَنُوفٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى